Estoy maté Allah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 يقسم بالنفس لوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليخرج أمامه يسأل وَنَوَّدُ مِعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يومئذ بما قدم وأخر.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 ويحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناقرة إلى ربها ناقرة يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كالجوه الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إليها فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن ضفة من من يناء ثم كان على فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نغفة أم جَنَّى فجَعَلْنَا لَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَا شَاكِرًا إِنَّ مَا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 هزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد أكواب كانت قواريرا قوارير من فضه قد دغوها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زم عينا فيها تسمى سلسبيلا ويقوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَاسْتَبْرَقَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَهُمْ جَزَاءً شكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن المنزل فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وافكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء من يشاء في رحمته والظالمين أعد له